ما أغنى عنهم ما كانوا يمتع ala bigishayatin شِرَتَكَ الْأَقْرَبين وَفِي جَنَاحِ كَرِيمٍ سَبَعَكَ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الأنبئكم على من تنزل الش والشعراء يتبعهم الضارون ألم ترى أنهم في كل واد يجيمون قولوا ما لا يفعلون إلا